Allah'a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 نواصل الحديث في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم عن معاني اسماء الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى كما عرفنا بالأمس فإن اسم الله سبحانه وتعالى الخالق معناه من الخلق والخلق هو تقدير الايجاد تقدير ايجاد الشيء يعني قبل ايجاده تقدير ايجاد الشيء فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يقدر ايجاد الأشياء قبل ايجادها وهو البارئ سبحانه وتعالى والبارئ هو الذي يبرز الايه المخلوق الى الوجود يبرز يعني ما قدر إيجاده فيبرزه إلى الوجود يوجده بالفعل سبحانه وتعالى ويبرزه إلى الوجود والمصور هو الذي يصنع الصورة ويضع هذا المخلوق يختار له الصورة التي تلائمه ويصنع له الصورة المناسبة فيصوره عليها ويوجده على الصورة التي يشاء سبحانه وتعالى اي يوجده عليها. فهذه يعني الفروق الدقيقة بين هذه الأسماء الثلاثة وإن كان يعني أحيانا يستعمل الخالق والبارئ يعني بمعاني متقاربة بمعنى الإيجاد بصفة عامة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري كان يعني أكثر حلف علي بن أبي طالب. رضي الله عنه ورضى أنو كان يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة كان يعني كان إذا أكثر يعني حلف عليه رضي الله عنه زردا يقسم يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة النسمة اللي هي الإيه الروح يعني فقالوا يعني دايما أكثر ما يستعمل براء رغم من كلمة براء ت عن تأتي مع الابراز إلى الوجود بس من جات الاستعمال قالوا أكثر ما تستعمل في ال يعني الزوات الأرواح يعني دائما في الاستعمال يقال برأ الله تعالى إيه الإنسان أو الحيوان أو كذا برأ النسمة يعني الروح يعني برأ بمعنى ايه يعني جعل الحياة تدب يعني في هذا الكائن ويعني هذا غالب يعني في الاستعمال وإن كان برأك كما ذكرنا تأتي بصفة عامة بمعنى إبراز المخلوق إلى الوجود. طيب تكلمنا بالأمس عن معاني اسم الخالق والبارئ اليوم إن شاء الله نتكلم عن معنى اسم الله تعالى المصور ثم عن يعني الآثار الإيمانية. التي تتعلق بالعد التي لها علاقة بهذه الأسماء الثلاثة. الله سبحانه وتعالى هو المصور ووصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالتصوير بتصوير خلقه في مواضع من كتابه منها قوله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فالله سبحانه وتعالى يصور البشر في الأرحام كيف يشاء وقالوا هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران في أوائل سورة آل عمران وكما هو معروف فإن أول ثمانين آية من سورة آل عمران نزلت في شأن نصارى نجران وفد نصارى نجران جران مدينة بجنوب الجزيرة العربية وقدم منها وفد من النصارى وجلسوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه في شأن عيسى عليه السلام ومكثوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أيام وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ثمانين آية من سورة آل عمران فيها بيان شأن عيسى عليه السلام فهم يزعمون ربوبيه عيسى عليه السلام لانه كان يخلق من الطين كهيئه الطير او كذا فالله سبحانه وتعالى بين ان عيسى عليه السلام يعني وإن كان يخلق من الطين كهيئه الطير ان هذا كان باذن الله سبحانه وتعالى وان عيسى عليه السلام هو من جملة المخلوقين الذين صورهم الله تعالى في الاحشاء وان عيسى عليه السلام ليس له قدرة على تصوير المخلوقات في وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور عباده في الأرحام كيف يشاء وهو سبحانه وتعالى الذي صور عيسى عليه السلام في رحم أمه وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فهنا يمتن الله تعالى على عباده بأنه صورهم اختار لهم أحسن صورة واحسن تقويم فأوجدهم سبحانه وتعالى فيه وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى وقال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك فبين سبحانه وتعالى أنه يصور عباده ويختار لهم ما يشاء من الصور سبحانه وتعالى ومن تمام قدرة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون وهذه المخلوقات جعل لكل إنسان صورة تميزه عن غيره يعني انظر إلى عدد البشر بلايين البشر يعني الأحياء يعني فضلا عن يعني عدد البشر منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى أن تقوم الساعة هذا العدد يعني من البشر كل إنسان جعل الله سبحانه وتعالى له صورة تميزه عن غيره من البشر وهذا يدل على سعه قدرة الله سبحانه وتعالى بل يعني حتى الإنسان الواحد سبحان الله يعني بصمات أصابع الإنسان كل إنسان له يعني عشرون إصبعا أصابع اليدين والرجلين كل إصبع له يعني بصمة تختلف عن بصمة الأسبوع الآخر مضروبا في عدد البشر، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان سورة. ثم إذا نظرت إلى صور المخلوقات والكائنات، صور يعني أصناف الحيوان، فقط يعني تعدد أصناف الحيوان وأصناف الطير يعني ألوف مؤلفة من عدد الأصناف الكائنات، يعني عدد أنواع الحيوان وأنواع الطير وأنواع الأحياء المائية وأنواع الحشرات وأنواع كذلك يعني الوف مؤلفة من الأنواع كل نوع من هذه الأنواع يعني عدد افراده لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى وكل يعني فرد من هذه الأفراد له صورة وهذا كله من سعه قدرة الله سبحانه طيب الله سبحانه وتعالى هو المصور و نهى سبحانه وتعالى عباده عن التصوير وجاء يعني وعيد شديد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقول الله تعالى لهم احيوا ما خلقتم يقول الله تعالى لهم يوم القيامه أحيو ما خلقتم فليخلقوا ذره أو ليخلقوا شعيرة إذا استطاعوا أن يخلقوا زرة أو ليخلقوا شعيرة فيعذب في يعزب إيه وفي الحديث الآخر يعني يعذب كل مصور يعني يعذب المصورون بكل صورة إيه صورها فيؤتى في بها يوم القيامة ويؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعني الله سبحانه وتعالى يأتي بالصور التي صورها المصورون ويأمرهم أن ينفخوا فيها الروح ولا يستطيعون أن ينفخوا وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أشد يعني نبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذبا المكونات المصورون يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من هذا الذي ذهب يخلقك خلقي. من هذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق زرة أو ليخلقه شعير ووصف المصورون بأنهم إيه يضاهون بخلق الله يعني يعني يريدون أن يصنعوا مثل ما صنع الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون ذلك طيب هذا الوعيد الذي ورد في شأن التصوير هذا وعيد يعني شديد فلا شك أنه يشمل الصور المجسمة اللي هي صناعة التماثيل صناعة التماثيل فهذا مما يدخل في هذا الوعيد يعني لأن هذا المعنى الأصلي للصورة اللي هو التمثال المصور التمثال المصور الصورة تأتي بمعنى التمثال المصنوع طيب كذلك أيضا الصور المرسومة باليد هذه كان يطلق عليها صور أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد سطارة في البيت يعني فيها صور حيوانات فيها صور حيوانات ورد في بعض الحديثنا فيها صور خيل أو كذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشقها عليه الصلاة والسلام وأمر عائشة رضي الله عنها يعني فصنعت منها وسادة أو وسادتين فجعلت منها وسادة أو وسادتين فهذا فيه يعني الحديث طبعا هنا يفيد أن الصور المعلقة المرسومة باليد المعلقة على الجدران أن ذلك مما يدخل في هذا الوعيد وأن الصور المنتهنة الصور المنتهنة أنها معفو عنها الصور المنتهنة يعني التي يداس عليها بالأقدام أو يتكأ عليها وطوطأ هذا النوع من الصور معفو عنه لأن الستارة التي كان عليها صور حيوان يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما كانت معلقة لكنه يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع منها وسادة أو وسادتين فالصورة إذا كانت في وسادة أو في بساط في السجاجيد والوسائد وكذا فهي معفو عنها طيب نأتي إلى موضوع الصور الفوتوغرافية الصور الآن اللي بالكاميرا الصور الفوتوغرافية في الحقيقة يعني وقع فيها اختلاف بين الفقهاء منهم يعني من ايه أخذ يعني بظواهر الأحاديث قال قالوا طالما تسمى صورة فهي داخلة ايه في الوعيد وينهى عنه الرأي الآخر في الحقيقة الذي يعني أخذ به كثير من أهل العلم إنه قالوا إن الصور الفوتوغرافية ليس فيها علة تحريم الصور المرسومة باليد والصور التي على شكل تماثيل لماذا قالوا لأن علة تحريم الصور هي مضاهات خلق الله الذين يضاهون بخلق الله يضاهون بمعنى يعني يقلدون خلق الله سبحانه وتعالى ويصنعون مثله لكن الصور الفوتوغرافية قالوا هذه أشبه ما تكون بالصور التي على المرآة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه نهى عن تصوير ولعن فاعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المرآة وينظر فيها والتي في المرآة تعتبر صورة لكن يعني صورة المرآة هي مجرد يعني انطباع لنفس الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فبعض العلماء يعني يضرب مثلا يعني الآن مكائن التصوير الكابي ماشين اللي هي مكائن نسخ الأوراق أو كذا فلو أن شخصا يعني كتب ورقة بخطه لو انا شخصا كتب ورقة بخطه فاذا جاء اخر ووضع الورقة كده خط خط غيره امامه واتب ورقة اخرى واخذ يقلد هذا الخط هنا نستطيع نقول انه ايه يضاهي خط فلان يعني يحاول انه إيه؟ يقلده ويصنع خطا يماثله او يشابه لكن لو اخذنا الورقة التي فيها خط زيد من الناس مثلا ووضعناها في الكابي ماشين يعني هو مكينة النسخ وصنعنا منها نسخة لأننا لا نستطيع أن نقول إنه إيه إن فلانا قضاها خط فلان أو قلدا هو نفس خط الأول يعني هذه نسخة أو صورة من نفس خط الأول ليس فيها يعني مسألة المضاهة فنفس الشيء الصورة الفوتوغرافية يعني في الحقيقة ليست مضاهة لما خلق الله سعادة هي نفس الصورة التي خلقها الله سعادة يعني هي كأنها إيه نسخة منها أو كما هي يعني على المرآة لكن بدأ من يعني تزول بزوال صاحبها هذه أمكن يعني تثبيتها مسألة يعني الزوال والتسبيت هذه لا علاقة لها يعني ليست هي علة التحريم، علة التحريم هي المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يعني هذه حجة الفريق الذي رخص في موضوع الصور الفوتوغرافية، وأيضاً من علة يعني تشديد في موضوع التصوير بالإضافة إلى أنه مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى أنه وسيلة من وسائل الشرك. يعني أول شرك حدث في بني آدم. هو بسبب الصور في قوم نوح عليه السلام يعني كما جاء في الأحاديث ان البشر ظلوا عشرة قرون على التوحيد من بعد آدم عليه السلام ظلوا عشرة قرون على التوحيد ليس في الأرض شيء كل زرية آدم عليه السلام من بعده إلى عهد نوح عليه السلام عشرة قرون كلهم على التوحيد حتى جاء يعني قوم نوح كان فيهم قوم صالحون كان فيهم بعض العباد الصالحون يأمرونهم بالخير ويدعونهم إلى الخير وهم ود وسواع ويهوس ويعوق ونسر الذين جاءتهم في سورة موح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوس ويعوق ونسرا فهؤلاء كانوا ايه الخمسة كانوا ايه رجالا صالحين في قوم موح فلما ماتوا فلما ماتوا ايه قال بعضهم لبعض يعني جاءهم الشيطان وزين لهم أن يصنعوا لهم صورا حتى إذا رأوا يعني تماثيلهم تذكروا هؤلاء الصالحين وما كانوا يأمرونهم من الخير ف يعني يتأثرون بذلك ويزدادون يعني طاعة وعبادة وكذا ويتنيبون المعاصي فصنعوا لكل واحد منهم تمثالا ووضعوه في يعني حجره او غرفه او بيت او كذا وصنع في الواحد تمثالا وضعه في بيت وصاروا يدخلون هذه البيوت فيقفون عند هذه التماثيل يعني خاشعين وكذا ويتذكرون هؤلاء الصالحين او كذا فلما جاء الجيل الذي بعدهم هذا الجيل الاول الجيل الذي بعدهم صاروا يرون ابائهم يدخلون البيوت التي في هذه التماثيل ويخشعون عندها وكذا فجاء الجيل الذي بعدهم فعبدوه فعبدوا هذه ال التماثيل ووقع الشرك فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ويحذرهم من الشرك فكذلك أيضا نجد أن النصارى يعني أيضا يعني من أسباب انتشار الشرك عندهم غلوهم في هذه التصاوير كنائسهم مليئة أيضا بصور الصالحين يعني عندهم أو كذا طبعا يسمعون صورا يزعمون أنها صور عيسى ومريم عليهم السلام وصورا يزعمون أنها صور لبعض القديسين والصالحين وكذا ويخشعون عند رؤية هذه الصور ويعظمونها وكذا حتى عبدوها أيضا من دون الله سبحانه وتعالى وإلى وقتنا هذا لا تزال أمم من البشر يعني في البوذيون الذين يعبدون بوذا، بوذا أيضا يقال يعني الله أعلم بأصله يعني لكن بعض الناس يزعم يعني أن نبوذا هذا كان رجلا صالحا ولا حكيما ولا كذا يعني في زعمهم وكذا وصنعوا له تماثيل وعظموها وبعدين أيضا لا يزال يعبد الآن ملايين من البشر في اليابان وكوريا والصين وغيره يعبدون هذه التماثيل وكذا فالال التماثيل يعني هي من يعني من أسباب الصور يعني أو التصاوير بصفة عامة من أسباب وقوع الشلل ولذلك الشرع يعني حذر من هذه الاه التصوير حتى لا يغلى فيها يعني وحتى لا ينحرف الناس عن دينهم. طيب نأتي إلى يعني حظ العبد من هذه الأسماء أو الأثار الإيمانية يعني التي تتردد على معرفة العبد بهذه الأسماء اسم الخالق والبارق والمصور. نعم في سؤال تفضل. نعم أحسنت النعم نعم هذا يعني من يعني من القواعد الشرعية لقاعدة إيه سد الزرائع الوسائل التي تؤدي إلى المحرم فالشرع إيه يحرمها حتى لا يقع المحرمة خطوات يعني أو وسائل أو كذا منها يعني كما ذكر أخوي المسألة يعني لما الشرع حرم الزنا سد الزرائع التي توصل إليه يعني فأمر بغض البصر ونهى عن الخضوع بالقول وأمر المرأة بالحجاب ونهى عن الخلوة كل, هذا إيه؟ كل هذه وسائل يعني من باب سد الزرائع التي تؤدي إلى الزنا يعني لو فتح المجال في هذه الأمور لا أدى إلى وقع الفاحشة كذلك لما حرم الشرع الشرك وحذر منه ونهى عنه سد الوسائل التي تؤدي إليه من ضمنها التصاوير والغلو في هذه الصور وتعظيم هذه الصور لأنه مما يؤدي إلى وقوع الشرك بالله. طيب نعم تعلق فيها صور آه صور المستدين نعم طبعا لا شك يعني يعني العلماء الذين أباحوا الصور الفوتوغرافية يعني يعني أبا من حيث المبدأ يعني على افتراض خلوها من محرمات أخرى ليس معنى ذلك يعني تعليق صور الفساق والمم... يعني كما ذكر أخونا بعض الناس يعلق صور بعض الممثلين والمغنين و... وكذا ممن هم يعني قدوة سيئة من يعني يجاهرون بالفسق والفجور وكذا فمثل هؤلاء طبعا لا ينبغي ولا يجوز يعني لسان يتعلق بهم وليس هم يعني من يقتدى به وحتى مبدأ تعليق الصور يعني الصور وإن أبيحت يعني كثير من الفقهاء أيضا يبيحون الصور لكن بشرط عدم تعليقها على الجدران التعليق برضه في نوع من التعظيم أو كذا يعني ممكن يحتفظ بها في درج يعني مغلق أو كده لأنه برضه عندنا حديث آخر له إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فيه كلب أو صورة يحاول الإنسان يحتفظ احتفظ بها يكون يعني محفوظة داخل درج مغلق أو كذا ما تكونش يعني معلقة وظاهرة أو من الصور المباحة أيضا للعب الأطفال لعب الأطفال فهذه من الصور التي رخص فيها إذا كانت الصور المنتهنة ولعب الأطفال أيضا من الصور التي أبيحت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنه تل هو بفرس له أجنحة كان فرس له أجنحة تله به يعني وهي صغيرة وكذا الله عنها وكانوا يصنعون يعني اللعب على صور البنات للبنات الصغار يلعبنا بها وكذا فهذا معفون عدنا إن شاء الله. آه نعم طبعا صور ما لا روح فيه هذا هذا مباح لأن يعني في الحديث أيضا إن كنت لا محالة فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. هذا كان رجل جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال يعني أنه ايه يعني يحترف صنع التصاوير والتماثيل وكذا وهذه حرفته يعني ورزقه من, ايه من صناعة هذه الصور وبيعها وكذا فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت يعني لا, لا محاله فعلة فاصنع الشجرة وما لا روح يعني النبات وما لا روح فيه اللي هذا معفون عنه فالنبات والجماد هذا مأزون في صناعين كذلك أيضا الصورة إذا كانت بدون رأس بدون رأس يعني التصوير بعض أجزاء الجسم لكن بدون رأس يعني صورة يد أو جسم حتى كامل بدون رأس فهذا مأزون فيه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأسو فإذا طمى الرأس فلا صورة الصورة الرأس فإذا طمى الرأس فلا صورة نعم تفضل نعم الصور العائلة وكذا لا بد أن الواحد يصورها ويحتفظ بها يعني في درجة عنده أو كذا يعني يصورها ويحتفظ بها يعني في كتاب أو في درجة أو كذا وكذلك الأسرة يعني في أسرة الفيديو او الاقراص الكمبيوتر او كذا يمكن هو ويحتفظ بها عنده في على الكمبيوتر او في كتاب مغلق او كذا لا حرج طيب نأتي الى حظ العبد يعني من هذه المتعلق بهذه الاسماء الكريمة يعني اولا ان يقر باختصاص الله سبحانه وتعالى بانه سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور فلا يضاهي خلق الله بخلق الله سبحانه وتعالى فلا يصور الصور التي حرم الله سبحانه وتعالى تصويرها فهذا الأمر الأول الأمر يعني الثاني الذي يستفاد يعني من هذه الأسماء الكريمة من أسماء الله سبحانه وتعالى أن يرضى العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى له أن يرضى العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى له من إيه؟ من الخلقة يعلم أن الخلقة بيد الله سبحانه وتعالى والله تعالى الذي خلقنا وهو الذي اختار لنا هذه الصورة التي صورنا عليها فيرضى العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى له يقنع بذلك وفي نفس الوقت أيضا لا يتطاول يعني على غيره من خلق الله سبحانه وتعالى فيلمزهم أو يعيبهم بشيء يتعلق بخلقتهم ولا ولا يتكبر بالخلقة التي أعطاه الله تعالى اياها فالله سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق وفضل يعني بعضهم على بعض في ما أعطاه من الصور وقد يكون المفضل عليه أعطاه الله تعالى نعما اخرى أخرى أعظم يعني من نعمة الخلقه أو الصورة التي اختارها الله تعالى للشخص قد يمتن الله تعالى على من فضل عليه في الصورة بنعمة أخرى فأولا يعني الخلقة التي خلقت الله تعالى بها ليس لك أن تتكبر بها أو تتعالى بها على خلق الله سبحانه وتعالى لأنها ليست من صنعك وإنما هي يعني نعمة من الله تعالى أعطاك إياها إذا احسن خلقك فالواجب فيها هو ايه؟ شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وخلقة غيرك هي خلقة خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ليس لك أن تؤذيه بها ولا أن تعترض على خلقة الله سبحانه وتعالى وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي فيشكر النبي صلى الله عليه, وسلم نعمة الله عليه أن أحسن خلقه ويسأل الله تعالى أن يحسن خلقه كما حسن خلقه يعني تحسين الخلق هذا ليس لك فيه يعني يد هو يعني شيء إن أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه من غير عمل منك لكن الذي يعني بيدك أن تعمل فيه وتبذل فيه وسعك هو تحسين الخلق يعني جاهد نفسك في تحسين الخلق وسأل الله تعالى أن يحسن خلقه. ومن شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى على نعمة الخلق قوله عليه الصلاة والسلام في السجود سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده يقول سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره وفي بعض الآيات فتبارة الله أحسن الخالقين فتبارك الله احسن الخالقين سبحانه وتعالى كذلك ايضا مما يتعلق يعني بهذه الاسماء وواجب العبد يعني متعلق بهذه الأسماء الا يغير العبد خلق الله سبحانه وتعالى فان هذا مما يأمر به الشيطان ومما نهى عنه الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى في كتابه الكريم عن الشيطان ولا النهم فلا يغيرن خلق الله ولا النهم فلا يغيرن خلق الله ولا فلا يغيرن خلق الله ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي يأمر به الشيطان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إيه لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفليجات للحص المغيرات خلق الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم إيه الواشمة والمستوشمة الوش المعروف الواشم اللي القديمة يعني يغرزون إبر يعني في الجلد وكذا ويضعون يعني كحلا او مادة ملونة وكذا تحت الجلد والان طبعا ايه تعددت وسائل هذا الوشم الوشم اللي هو السابت لكن اللي هو يعني اللون الذي يزول او كذا فاذا اذا تزينت بالمرأة يعني اذا كان لونه يعني ويزول بالغسل بالماء وكذا فهذا من التزين المباح ليس فيه تغيير للخلق لكن هذا فيه تغيير للخلق هو إيه؟ يعني غرز شيء في الجلد و وتثبيت لون تحت الجلد بحيث لا يزول يعني إلا بعملية جراحية وبكذا فهذا من تغيير خلق الله الذي نهي عنه، والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر يعني بشعر آخر، التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة يعني التي تفعل ذلك لغيرها، والتي يفعل بها هذا يعني التي تصل شعور النساء بالشعور الأخرى أو التي يفعل بها هذا الأمر وكذلك النامصة والمتنمصة والنمصل ونتفل الحواجب يعني نتف شعر الحاجب أو الأخذ من شعر الحواجب فهذا أيضا مما يعني ورد فيه اللعن وهو من تغيير خلق الله وكذلك المتفلجات للحسن التي تبرد يعني بين أسنانها لتجعل فروجات بين الأسنان أو كذا وكان هذا يعني يصنعنه النساء يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتحسين الخلقة أو كذا طيب طبعا يدخل في هذا الباب موضوع عمليات التجميل يعني التي جدت في وقتنا هذا فحكم عمليات التجميل هذه أنها على قسمين إنها على قسمين القسم الأول الذي يعني يقصد به العلاج الذي يقصد به العلاج أو إزالة يعني تشويه خلقي حصل تشويه يعني في الخلقة فالغرض من هذه العملية يعني إعادة الخلقة إلى طبيعتها إلى الوضع الطبيعي الذي تكون عليه فهذا مأزون فيه يعني شخص أصيب جرح أو ب مثلا يعني حرق أو جرح أو كذا أو أو يعني حتى لو كان ولد يعني وفيه يعني مثلا عيب معين في الخلقة، فإجراء عملية يعني تصحيح هذا العيب وإعادة خلقته إلى الخلقة طبيعية معتادة، فهذا مأذون فيه هذا مباح وجائز ومن هذا الباب يعني أن رجلا يقال له عرفجة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصيبا. في معركة يعني فقطعت أنفه قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنثنا عليه يعني صنع أنف من الفضة فحصل إيه يعني التهاب أو كذا وانثنت رائحته فقالوا له يتتخذ أنفا من ذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يتتخذ أنفا من ذهب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم صنع له أنف من الذهب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد إن هذا إيه يعتبر يعني جراحة تجميلية تعويضية يعني يعني إعادة الخلقة يعني لصورة يعني كصورة الطبيعية أو كذا فهذا النوع من العمليات هذا جائز أما النوع الآخر من عمليات التجميل وهو يعني أن يكون الإنسان خلقته طبيعية ليست مشوهة ولا في عيب خلقي ولا كذا لكن طلبا للتحسين والتجميل يعني التكبير بعض الأعضاء أو تصغيرها أو شد مثلا مثلا امرأة كبيرة في السن فتجري عملية لشد جلد الوجه حتى تبدو كأنها شابة أو كذا فهذا النوع من العمليات الجراحية يعني من العمليات المحرمة التي تلحق يعني بالوشم والوصل وكذا وهذه كلها يعني من قلة الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. الأصل أن المسلم يعني عنده ما يشغله وما يعني هو يعني أهم أن يشغل به وقته وينفق فيه ماله من هذه الأمور. يعني تحسين الخلق في حدود يعني ما ليس فيه تغيير لخلق الله. يعني تحسين الخلق المأذون به. بل يعني هو من الأمور المندوبة يعني ترجيل الشعر وأن يلبس الإنسان الثياب الحسنة وترجيل الشعر وقص الأظافر والتطيب وكذلك المرأة مثلا تضع الخضاب ونحو ذلك من يعني التزيل في حدود ما ليس فيه تغيير للخلقة هذا شيء مشروع ومأزون فيه وحس عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن مبالغة في هذا الأمر بأن الإنسان يعني يجري عمليات من أجل يعني تحسين خلقته وكثير من هؤلاء الذين يجرون هذه العمليات وكذا أو يعني حتى أحيانا ربما يكون نسبة أكبر منهم لا يقنع حتى بعد هذا التغيير يعني تكبير الأنف وتصغير الأنف ومشابه كذا وبعدما يي يجري العملية يعني يجد أن صورته قبل العملية كانت أحسن ويطلب إعادة يعني تغييرها وتعديلها وكذا وهذا كله من تلاعب الشيطان بالإنسان يجعله لا يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويسعى وراء هذا السراء فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وستمعنا وكل قولي هذا أستاذ الله سبحانك الله وربنا وبرك نشهد وإلا إلا الله